سنه نوا حسنه نوا حسین د ریوا نظر حبیاتک عمري وروحي سميتك يحبك كل شي بي أريد اتحن علي ذعتك الغالي ويشريتك حبيبي طبيبي أقسم لك برب العشق خيالي يا غالي يا حسين بسبابك يدك الحب مذلي على الهوى وطفع العشق ذي الله بس انت عشقك يختلف بيغ الفخار كلا الي عشق بصاف القلوب ان كل شيء تخلى والمر ذالك للولف مثل الشغاد احلى حسين وحسين وحسينه غريب وا غريب يا برك يبقى عين واني بترجع ليالي واني يمنك وما حس بجروحي اضيع بك يلقاني حبيبي حبيبي أنك أخذ عطر الورد غرامي وهيامي عنك أباد ما أبتعد طيراني حسين وبنيتي برضتك عيشي بتعيد عنك اشوف كل اللي عشنا شي بلاك مخنوق الوقت وكل ثقل ليم شي وكل شي صيري بلا طعم وبلا وجه كل شي حسين وحسين وحسينه غريب وغريب وغريبا حسين وحسين وحسين غريب وغريب وغريبا غريب وغريب غيرك ما تصدعيني منك نظرتك فيني تكفر عن ذنوبي ولا ترضى العيوبي تفرق بينك وبيني حبيبي طبيبي منك أبد ما ينشبع حياتي ماما اسم لجلك وهي الدمع فيت يا حسيني وباب من بابك انت الوحيد المعتر يدي بلحظة غيح بابك احمل جبال يلهم وبعد ما احمل غيابك نوبي ديت حول وصيبك طربک حسین وحسین وحسینا غریب وا غریب وا غریبا حسین وا بيك بدي عباراتي واختم بيك شيل ماتي يا روح الحنينه يا مصباحه سفيننا يا ماضي وحاضر واتي حبيبي طبيبي يا دعوة توم وقت الفجر جمالك حلالك يحلى لك الحب والشعر كل نقطة من اسمك غفيت له دم علوب في اسمه يا رحمة الله الواسعة ويا أغوك لني يعمى وحشمك يا عزيز امه ما نحرم من خدمتك و اقضل عمر خدمه حسين و حسين و حسين غريب و غريب و غريب